لِرَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان أن كنتم صادقين، ما يظهرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصيته، ولا إلى أهلهم يرجعون.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 إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون